What's up? Ah!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 al غَالِبُ الْأَمْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَإِنَّمَا أَجْرُ الْعَامِلِينَ كَانَ حَلَالًا طَيِّبًا Ah! وتلك <تصفيق> الأيام bomb um.